ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينخلب إليك البصر خاسيا وهو هسير ولقد زينا السماء دُنيا بِمَصْعَبِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور تكاد طمية من الغيز كلما ألقي فيها فوج سعى لهم حزنتها ألم يعتكم ندير قالوا بلى قد جاء أنا ندير فكنزا شَي إِنَّ انْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ صَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُحْقًا لِّلَّذِينَ يَصْحَبُونَ السَّعِيرَ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَصِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ألا يعلم من نخلق وهو اللتيف الحبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاس عبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار ويقبز ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن حاز الذين وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن حاز هذا الذي يرزغكم إن عمسك رزقه فلجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يحدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والعفيدة حليلا ما تشكرون قل هو الذي تراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون ما تهاز الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نادر مبين فلما رأوه زلفة نصياع جوه التي نكفر وقيل التي كنتم به تدعون قل إن أحلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أَلَمْ تَرَ إِذْ أَصْبَحَ هَؤُلَاءِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ